قلتون حجارة مو حديد مو خلقا مما يحقو في صدوركم ما سيقولون من يعيدنا قل الذي قطركم أول مرة ما سيوغضون إليك ويقولون قل عسى أن يكون قريبا يوم يعنوه قوم كان ذلك ليقومن له حمدي وتظنون ان بالله الا قليلا وقيل ثاني قول الذي احسن الشيطان الشيطان وحنكه أولي شفيع السبت وما أرسلناك عنهم وكلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد غضلنا بعض النبيين وَجَنَّاتِ النَّعِيمِ الَّتِي نَعَمْتُمْ مِنْهُ فَلَا يَمُوتُ وَلَا يَشْفَى وَكَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ وَلَأَحْوِيلًا أَلَا إِنَّهُ كُلُّ مَنْ يَجْرُونَ يَصْنَعُونَ حِلَافِكُ الْوَسِيلَةِ أَيُّهُمْ أَطْعَمَ أَمْ يُطْعِمُ أَمْ يَسْقِي وَيَرْعَى وَيُخَافُونَ عَذَابًا إِنَّ كَانَ وَإِنْ يَرَقَئِهِ إِلَّا نَشْنَ وَهْلِقُوهَا قَبْلَ شَمْلُ قِيَامَةِ أَوْ مَعَذِّرُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي وَمَا لَا, لا أن نرفر بلا ياتي إلا أنك الزمد الأولون وآتينا جموزا ما بها وما جاء النوعي الذي يريناك بالنسبة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخلصهم فما يجيده إلا أغيانا كبيرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ما تتجدوا إلا رائده فقال أسجد لمن خلق سطين قال آنتك هذا الذي كرونت ألي لإن أخطرتني لإن أخطرتني إلا يخبر قيامت ذريته قليلا فمن ارتفعك منهم فإن جهلاً لم جداركم جداءً موقوراً واستفد من استطعت منهم بظوتك وأزلنا في, في الشيطان إلا إِنَّ إِبَادِهِ لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ صُرَارًا وَجَفَى بِرَشْتِكَ وَحِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِيُّ يُسْجِي لَكُمُ فِي إِنَّهُ كَانَ وَإِنَّا فِي تَدْعُونَ وإلى الجذر أحرستم وكأنها كان كفو أو ينظر إليكم أو ينذركم حول لا تجدون قوتنا أما كانتكم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَرَوْاكُمْ وَيَخْشَوْنَكُمْ وَيَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حِجَابًا فَانْشَرْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ وَظِلَالًا وَفَجَّاجًا وَرِزْقًا كَثِيرًا فمن اوتي كتابه بيده فاولئك يقرؤون كتابهم ولا يفقهون كثيرا وما كان في نفسه احلى فهو في الاخره وان كادوا ليبسلونك عن الذي اوحينا لليك لتبسري علينا علينا واذا اتخذوك لقد كت تركن إليهم لقد كت تركن إليهم جميل أمر طريبا إذا الحياة ثم لا ن وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا ولا عَيْنِي تُرَى مِنْ هَذَا الحُورِ عَطِفَ الصَّلَاةَ لِلْيَوْمِ الشَّمْخِ هِرَاوَثَ الْمَنْزِلِ لِمَا قَصَّ قِلًّا وَقُرْآنَ هَادِرَ إِنَّ قُرْآنَ السَّجْدِ كَانَ مَجْهُورًا وَمِنَ اللَّيْلِ تَهَذَّبَ ان قام من مذبحا واضطرب ادبني متصالح <تصفيق> ذقن هو وجهني وموجس ذقن وقل جاء La taqwa, la taqwa, la taqwa. Wa nuzulil malaikatil lahiqan. Wa taqwa, la taqwa, la taqwa. Wa al فَإِذَا نُكِّهَ الشَّهُرُ كَأَنَّهُ لَهُ وَالْكُلُّ فِيهِ <تصفيق> يَعْلُو أَنَا من العلم إلا قليلا وإن راشحنا لنذهب من لا تجد لك من علينا وحيلا إلا رحمة من وقت إن قطله كان Allah, Allah, He is the best of the best. Allah, Allah, He is the به of the best. Allah, Allah, He is the best of the best. Allah, Allah, فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لكم منها لك حتى, تفزلنا حتى تفزلنا أو تكون أو لك جنة من نحيل ونجل وان من ذا زدن مسرنا ها فنمذرا الاخيرا ها او ضقمنا لها اتناها ظالما في سفنها في ذل او داني او يكون لك O Allah, my Lord, O Allah, my Lord, O Allah, my Lord, O Allah, O Allah, O Allah, O Allah, O Allah, O Allah, O Allah, O Allah, O Allah, وما جاءهم الهدى الا من قالوا الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكته يمشون وطمر مني, مني لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا والكفى بالله شهيداً كبيراً لكم إنه كان بإباته خبيرا بطيراً وليه يحضر الله قوى المهتدى وهي نصر الكلاده ألوه فَأَشْرَوْهُ يَوْمَئِذٍ خِيَارًا عَلَى وُجُوهِهِمْ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِنَّهُمْ وَهُم مَّكْرُوهُونَ يَوْمَئِذٍ نَحْشُرُهُمْ مِنَّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا قَدَّمَتْ فَلَا أَحَرَى بأنهم, بِأَنَّهُمْ يَفَرُوا بِهَا عَيَاتِهَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَيْذَا كُنَّا, أيذا كنا إِنَّا